شابكة الطريق الى الله تقدم لكم هذه المادة مينك حبيث المجين ورأيك على المحمد وعلى المحمد ورأيك على الرئيم وعلى آله ورأيك مينك المجين كل الطريب تخطفت في يد البدى من يا طريب تربي كل المريد نجا وعوفيا معلما عشزت فنون من طب بمنع فاك بل سائز العنى يخطو وسط الزحام من من يقول غطاك اسأل تصير عن الأحلاه والفوائد المتعوّمة بها عند بدي أهوائك، واسأل كيف تعيش على وهذا السن يبدأ أفكارك، ستجيبك ما في الكون الآيات، عجب على عجاب ولا تدع من أهم القضايا الإيمان، من أهم قضايا التأويل علم الأدبار، معرفة الله جدا يعني لقيت في عباد لقيت تقبل عباد لقيت تخطئ لله لقيت تدين لله تستسلم لعباد الله من غير سهولة تخاف الله لكي تحب الله لكي تلجأ الله،, الله كل ذلك يحتاج إلى معرفة نفسيّة ولا يحتاج إلى جدل المعرفة مذا مذا مذا مذا مشهد مشهد مشهد مشهد مشهد جديد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعتهم في بيت من كتاب يذكرون الله عز وجل إلا ونادى هدات في السماء أن كوموا مخفور لهم ودوا بلسياتهم الحسنة مش نخيف أن القوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل أن الناس اجتمعوا لكي يتلكون أنه ربهم خالقهم بابي أني أصور زوجة وفاض وقهر هذا المشهد مشهد مشهد مشهد افساس المخلوق بالعذارى تأتيه الملائكة وتبحث عنه الملائكة وتحفظ الملائكة لأن هذا المشهد هو أعلى مشهد مشهد مشهِّر مشهد المشهد يتصل يتصب. العبد بذلك يذكرون أن الله عز وجل مش هدى شهد يغسل قبع عز وجل سنوق إلا وناد الهدى من السماء ونكون مؤفر لكم من قد دلت دلت سياسكم أحسنا النظم عيسان اسمه عز وجل المؤمن بجلد جلاجه وتقدسه اسمه يعني المؤمن يعني وفي لكل واحد مشان يوصل يستحق اللي كل واحد يكون عنده عشرات مئات آلاف الأدلة الكونية على أسماء اثناء اللحظه وكلما زادت علمه بالعرضي الامر في كلما ازداد عندنا الشواهد في كل شيء في الكون يستدل ليه على ان الله عز وجل إيه إيه يعني ايه مؤمن طب انت بتقال عليك مؤمن العبد مؤمن الله مؤمن قالوا انه يقولوا لو في ملك ملك ملك في ملوك الدنيا يستحير لملك ملك ملوك الدنيا يرضى أن يأخذ أحد لقبه حال حياته مفيش ملك ملوك الدنيا مطلقا يقبل أن حد يتسمى بلقبه انظروا بقى كيف أن الله عز وجل هو المؤمن سبحانه وتعالى ولا مؤمن إلا هو سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وكيف أنه سلم العبد الذي يؤمن به مؤمن طبعا ما عم شاء الله الله الكريم والعبد كريم الله العزيز وعبد ممكن يكون عزيز عزيز المسلم مثل اي اي اي اي يعني المؤمن يقوله مؤمن جاي من أمن أو إيمان <تصفيق> مؤمن جاي من الأمن أو إيمان أصلها ترجع إلى قالوا لي ما عايش الكلمة في حاجات لغوية إحنا مش مش عاوز كلام مش مهم لكن أصلها إما من الأمن وإما من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 سيدنا يوسف وفي التجمع من لنا ولكننا صدقين يعني وأنت بمصدق من لنا فالإيمان التصديق ده لغة طبعا شجعا هو شجعا هو تصديق القلب وقول الزيزان وعمل الجوارح الكامل لكن في اللغة هو معناها التصديق طيب هل يقول هل الرجل الذي يصدق أن الله عز وجل واحد هل إذا هناك إذا كان هناك رجل وهذا رجل يصدق أن الله واحد لا شريك لك ثم هو لا يعود الله عد رجل وذلك ما أراد الله ثم هو إذا أراد أن يعود الله أشرك مع الله غيره هل هذا رجل مؤمن مع أنه مصد يعني إبليس قال بعزتك إبليس أكثر من قال بعزتك إذن هو يؤمن بأن الله عزيز يؤمن بأسماء وصفاته ويتيني. إذن يؤمن أن له رب وأنه عبد عند هذا الرب هل البيت مؤمن؟ يبقى الإيمان ليس فقط مجرد التصديق هنقول المؤمن قاله لغة يعني جاية من الإيمان أو جاية من الأمن و جاية من الإيمان يعني التصديق تصديق القلب إي إي إي إي هذا في المعنى الأولي. لما نيجي نشوفه في معنى الشرعي يعني إيه إن الله عز وجل هو المؤمن. قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الكرّدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبّب. يعني عرف يعني لو أنا لو أنا أي رجل في كل أنحاء العالم بحث عن من يصف إله له مثل هذه الصفات لو فيه كتاب في العالم واحد ويتكلم عن أي إله في العالم لما وجدت كتاب يحتوي كل هذه الصفات لإله الوحيد كثير من الناس التي تسلم تسلم على صفات الله عز وجل. نقطع الفتحة اللي ما بيقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين اللحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد أي نعبدك وحدك وإياك نستعين أي لا نستعين كلها بك اهدنا فأنت الهادي وحدك الصراط المصطفير صراطك الذي تبيه ثلاثة الذين أنعمت عليهم فأنت الذي تنعم على العباد بما شئت ويجي المخضوب عليهم يؤلاء الذين غضبت عليهم ولا الضالين ولا يؤلاء الذين ضلوا عن طريقهم النسجل بعدها ايه؟ امين يعني امين يعني مؤمنين مصدقين يعني احنا اللي هو قاله ده بالضبط امين يعني مصدقين لما قلت مؤمنين بكل ملا لما قلت <تصفيق> الله عزوجل هذا المؤمن قال أمن خلقه من أن يظلمهم وقال المؤمن آمن بقوله أن حق في <تصفيق> نقطة هنا بقى نقطة يعني أن الله مصدق طب العبد سهل العبد يؤمن بالله يعني العبد صدق أن هناك إلى كل ما في الكون يدلك على الله كل ما تقرأ آية بتصدق أن هذه الآية حق ليه بتشوفها في الواقع يعني الله عز وجل أنزل آيات تلاها في الواقع فأنت يتدى إيمانك مع كل يوم الكلام وأنزل الله عز وجل يوسف وبعث معهم معجزات وقف إدرهيم أمام قومه فأرادوا معجزة هم الناس مش بسهولة كده هتسدى الكلام فبعث أطوف الناس فلأو الناس تحل فصدق الله عز وجل إبراهيم بالمعجزة. يعني المعجزة يعني وجد يعني شيء إن يعجز عنه الناس فلأو الناس ده أكيد مش حقيقي ده أكيد في كدر الله المعجزة شيء إن يعجز عنه الناس شيء خالد فلما رأوا هذا علموا أن أن هناك وراء إبراهيم إلى يصدقه لو قلنا إن الله عشان الذي يؤمن عباده طيب في ذاته كيف آمن الله يقولك لو إن رجل في الدنيا إيه لا يعرف مستوات يعني واحد مثلا مهندس ومواش عارف مستوات <تصفيق> فجي من المصفة إننا معنا معزين يعني فجي خد مشروع المشاريع والمشروع ده عليه فبعد ما أخذ المشروع وتفع وعمل وبعد كده ما ليش يسلم في في الوقت إن هو في المطلوب وما ليش إنه ما ينفذ في الوقت المطلوب وما ليش إنه هو يعمل في الوقت المطلوب هو ما كانش يعرف إيه قدراته لأنه ما كانش يعرف قدراته تكلم بغير إيه بغير علم وثقمة يعني هو ما يعرفش وجهة عليه فبالتالي هو إيه إيه وقع في ورطة فجيه في الأخير قال أنا آسف الذي يعرف إدراكه جيداً ويعرف علمه جيداً ويوفر كلامه باطنه ويقفر على أن ينفذ ما يقول، ده سمين مؤمن فالله عز وجل لما تكلم بكلام ولما بعث رسل ولما وعد وعدا فإن الله عز لا هو هو بتوحيد الاسماء يعني ايه يعني ده عزيز إلى الله حقا لا ملك حقا إلى الله لا اله الا الله لا مؤمن الا الله يعني الوحيد الذي يقدر على أن ينفذ بكل تدبيره والله الوحيد الذي ينجز كل وعده والله الوحيد الذي لا يخالف كلامه وفعله ذله هو الله فاذا جزو. يبقى لا المؤمن في حق الله في ذاته. اما نول هو مصدر اليمان. يبقى نول عليك ان اسلامه كل تمنوا عليك. بل الله يمن عليكم ان هداكم للإيمان. يبقى لا ايمان الا بالله. يبقى المؤمن سمي مؤمن لانه بكلام الله وسمي كافي لأنه خالف كلام الله والذي صلح صدره للإيمان هو هو, هو, هو الله إذا مضى الفعل الرئيسي هو الله وإذا تكلمنا عن الأمن فإن الله عز وجل هو الذي يؤمن كل المخلوقات يقول لكم من أين يأتي الأمن نقول بس الأول تعريف للأمن هل الأمن يكون في القلب؟ أم الأمن يكون في وسط الناس يعني احتاس الأمن ده الأمن ده احتاس ولا الأمن ده واقع ولا الاثنين الاثنين لو أنا الوقتي طفل صغير أمامي وهو يعيش في هذا المسجد ليس في المسجد أحد معه أي شيء مؤذي ليس في المسجد أي حال مؤذي لكن اختفى من أمام الطفل الأب الطفل بيزم. بيخاف هو فيش أي حاجة حواليه تؤذيه ولا أي حد يريده بسوء فإذا قال له يخاف يبقى الأمن يا جماعة ده إحساس قليل من الذي يملك الأمن يعني سؤال واحد هل لما وضع إبراهيم في النار كان أمنا أم كان آمناً سيدنا الهيام وقف أمامهم بقول له أنا تخاف قال لهم كلمة جميلة جداً, جداً. نحتاج أن نتذاكدها مرات ومرات. نحتاج أن نفهمها قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. سيدنا الهيام يقول لهم وكيف أخاف هو من المفجود يخاف من معه الأمن والأمان انا اخاف ولا انت بتخاف. <تصفيق> الذي معه اله عشان كده سابع السلام ان قال ان اشد كلمة واشد كلمة على المشركين كلمة امينة في الصلاة. هي حقيقة ومعنى. ان اشد كلمة عليهم هو ايه? انه يسمع اجتماع المسلمين في المسجد وهم يقولوا مؤمنين. حقيقة بالعدل. ومعنى انهم اعتصموا بإله يملك كل يقولوا إياك نستعين طيب من يقدر على هذا الإله الذي يملك الأمن وحد أبنى عز وجل نمتنى على إيه كويش فقال الذي أطعانهم من جوع وآمنهم من خوف وذول النعمتين در الله مثلا قوية كان ثابئة مطمئن يأتيها رسمها من كل مكان يأتيها من كل مكان فكيف الله بأنعو الله لما كفرت وأصرحت غير مؤمنة بأن الله هو الذي يعطينا لما اعتقدت الأسباب وذناتت أن هناك إله فوق الأسباب وأنه هو الذي يددد الأسباب فأذاقها الله لبعض الجوع والخم يبقى الأمن ورزق من عند الله فإذا الله، أعطين يعني إيه لباس الجوع والخوف في واحد جعان في واحد لابس هو في واحد خائف في واحد لابس خوف لباس الجوع والخوف يعني كل حاجة فيهم تقول ده جعانين كل حاجة حواريهم بتبين من هم خائفين من الأشياء التي جعل الله بها الأمن وحفظ الله عز وجل بها الأمن قال في التشيعات كتير جدا لو أننا عادينا في المجلس مثلا بس يرس وناس الأب يظل المحترم والابن يظل المحترم والأخ رجل المحترم والأخ بنت فاضلا وفيه ولاد كده تائم مختارات في مصر العزم العزة كلها طيوة ده إيه؟ تائم مختارات مفسد في الهرس هنعمل فيه إيه دا بقى؟ العلقة كلها مؤلقة فإذا به فجأة يموت فإذا بهم بعدما كانوا خائفين مؤلقين مطلوبين قلقين فإذا به إذا به ذلك لذلك نوصا قال من بدل دينه فاقتلوه إن هذا يصير اقتبابات في المجتمع هذا الذي يطد عن دين الإسلام فاقتلوه لأنه يزيد الزرع في قلوب المؤمنين. إن الله أمر بأن يؤمن الناس بحثهم بعضًا. يقولك إن تحية الإسلام السلام. والمسجد ده مبني من طوب واسمان وحديد. لو ان الحديد صفاته مستابتة. يعني في حديد يتكسر بسرعة وفي حديد يتكسر بشويش وفي حديد احيانا يتكسر وحالا يتكسرش. هنبع لي في المسجد يعملين ازاي? خايفين? ممكن الحديد يطلع يطلب ان يتكسر. اي هزهتين? فجعل الله على ذل الارضة قرارا. وجعل خلالها انهارا. وجعل الله واضحة ثابتة ليأمل الناس وجعل الله قانون يؤمن به الناس وأمر الله عد بالامان بالأمان أن يؤمن الناس على, على ضيب أن رجل الذي يتكلم في عيد الرجل بغير إذن أو بغير حق واحد قصف محصن أو قصف محصن يأخذ فيه فجده جنبا ولا تقبلوا لهم شهادة رجل لا يعمل الناس معه على أمرالهم سارف فاقتعوا إليهم جزاء بما كسب أن كان من الله رجل قاتل لا يعمل الناس على حياتهم يقتل لأن الله حضا جل المؤمن الذي يؤمن العباد إن الله عز وجلّه والمؤمن معناها المصدق ومعناه الذي يؤمن العباد في ذاته وفي صفاته وفي أفعال قال الله عز وجلّه دائماً الآية لأي حد تتكلم بإسم الله المؤمن لازم يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أقول لهم القائنة والكسر إيه أمكت الآية دائماً الله المؤمن دائماً في كل كتب الأسماء أو الجل، أنا ما شمتشت كتابت ما جامشت داهاية شهد الله وأنه لا إله إلا هو إلا الله الله؟ المؤمن اعلق شهد الله وأنه لا إله إلا هو بيسم الله المؤمن المصدق شهد الله؟ أي صدق الله إيه إيه من معاني الجميلة يقول لك لو ان مثلا احنا عندنا يجب امتحان في مديسة ومجموع الطلبة بتانتحن وظامجت النتيجة فالطلبة قالت لك لا لا لا احنا نعتقدين على النتيجة دي احنا عايزين عايزين نعيد التصحيح فالناس اللي هم دي قالوا ليشوش كده نعيد التصحيح. واحد المداجس قالوله احنا حلنا بيها كذا قالولهم بذلك غلط اقول لا ده صح طب ما نعمل ايه خلاص اي اي اي اي نطبع للمؤكد بتوعي للمؤكد بعد اذنك اتطلبوا مش مقتنع على ايجابة الملاجب بتقولن دا كذا غلط هم حلوه خلط ومداجس قولنو دا خلط وهم قولنو دا صح فالموجه قال أنا بسد أسباج إسراعي الكلام الغالث دا قاله صح, صح، الكلام دا فضل الأول إله رئيس الخنسول فرئيس الخنسول السابع واضع المتحان قاله الطلبة على الملاجد واستعنا بالموجه في نموذج الإجابة هو وهو الموجه مباكس يقوله كلام وهو الولاجد فسأقولهم قبل ما نعرض مع رئيس الكمبيوتر لو رئيس الكمبيوتر قال كلمة هتسمعه قالوا خلاص ده آخر حاجة ولله الحمد العبد يأتي يوم القيامة فيقول أنا لما فعلت كذا وكذا وكذا وكذا عملت كذا صار صار صار صار صار صار صار, صار. ويشهد الله على جل عليه أعضائه فالعبد يجادل يشهد الله على جل عليه الأنبياء والرسل، فالعبد يجادل يشهد الله على جل عليه الأرض تنطق الأرض فالعبد يجادل فيشهد الله وكفى بالله هذا في الدنيا أن الله عز وجل سيد أنه لا إله إلا هو فالله لا يحتاج للعباد يقل به إنما الله عز وجل سيد وحده وكفى بها سهادة أعظم ساهد على أعظم مشهود، أعظم مشهود هو التوحيد وأعظم ساهد كل أي سيد أكبر سهادة كل الله إن الله عز وجل يشهد على الإخلاص أن الله على الأرض يشهد على أنه لا إله إلا هو من أشد الناس إيمانا مين الأنبياء أشد الناس إيمانا الأنبياء الموسلين وأظلهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال الله عز وجل امن الرسول يبقى كان اول من امن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. انه امن انه لا اله الا الله وامن ان الامن وحده من عند الله شبه ده مستطرد مطلب مساله ان الامن وحده من عند الله دي متطرده إن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يصبحون صوتا في المدينة بطيجا هائلا لكل يقافوا منه فإذا بهم يخرجون فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عائدا هو يقول لم تراه إن الأحداث تتجمع والناس كلها تجتمع فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقف يصلي في أمان إن المشركين على داب الغالب وأباك الصدق يكون لو نظر أحدهم تحت قدمه لبآن والنبي صلى في أمان هو مطمئن بالله الذين أمنوا وتطمئن كلهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا كلهم هو آمن لأن معه الله لأن الله لم يخذره لأن الله مؤمن به ومصدقه وسيرسل معه من يغيثه وينجده لأنه مؤمن لا يتخلى وإنا نصالحون فالله عز وجل صدق عفصة وتصديقه علمه لأنه صادق صادق وهذا تصديق إيمان وأرصى الله عز وجل مش بس جمالي سعوصلنا لكل أم يشوفه سيدنا موسى سيدنا موسى واقف تخيالوا كده وما ذاقوا من <تصفيق> يعني الفرع دول وحشين خاضر وما ذاقوا من خلعنا. في فرعون بجنوده خرجوا وراء موسى عليه السلام يفي موسى في عرض الراه فاذا به بالبحر هنعمل ايه <تصفيق> يمين زمان بيشد ده للبحر والبحر، بحر. لو صار في الهر يعني أنا مش نستجع بسر من العدي ده ليس شايف بشيء الثاني أكثر قال يا أصحاب موسى إذن لا يزالنا فلما انتباه لجمعان قال يا أصحاب موسى إذن لا يزالنا خلاص انتهى الموضوع برع نوع لكن الله مؤمن قال موسى لأنه يؤمن بأن له غضب لا نضيع بأن له غضب سينجز وحدا وإن جدنا لهم المنصورون لهم هم هم هم الغالبون العاقبة للمتقين فوقف موسى هدايا وقال كلا إن معي ربي موسى ليس معه أسباب ولا يعلم أين النجاح يعني هو مش عارف الحل فين مش عارف ان هو ممكن يبقى الحل ان موسى ان فرعون يموت لكنه يعلم ان له رب مؤمن لن يخذره مؤمن به وسيصدقه وسيغسل معه من يغيثه قال الله عز وجل قال كلا إن معي رب سيدني. قال الله عزوجل سلواهم آياتنا في الأفاه وفي أفسين حتى يتبين لهم أنه الحق. أو لم يأت بربك أنه على كل شيء. شهيد. يعني إيه كلامه؟ يعني كل حاجة في الكون بتدلع الله يعني أنت وأنت ماشي كل حاجة حاريك وتذكر بأن لك رب. وأن هذا الكون له رب وأن هذا رب يوقف, يوقف كل شيء ويسهل كل شيء ويبصر كل شيء وأن هذا رب وعد ووعود كذا من ال من الضمان اللي احنا الواحد واحد بيشوفه يعني إن الناس تتخيل إن ممكن مجموعة دي الأزباب تنفع ضد المسلمين إن الأزباب لا تنفع ولا تدوم إنما الأسباب أسباب والنفس تظل بيد المسبب الأسباب، فنحن نأخذ بالأسباب لأن الله أمر بها، ليس لأنها في ذاتها تنفع أو تضر. يعني نؤمن بأن الله يقضي على أن يعطي بالسبب ويعطي بغير سبب، وعلى أن ينجي بالسبب وأن ينجي بغير سبب، وأن نأخذ بالسبب لأنه أرى بأن نمشي في السبب قال الله عز وجل وعظ الله الذين آمنوا منكم وعنوا الصالحات ليستخذ فلناهم في الأوضل وليمكنن لهم كما استخذف الذين نقررهم وليمكنن لهم دينهم الذي طبع لله منهم وليمكننهم من بعد يعودونني لا يشدون لي شيء وعد والله منجز وعدة, وعده شاء الناس أو صدق الناس أم لا يصدقوا فالله عز وجل منجز وعده وأفعال الله عز وجل مصدقة لأقواله وعد الله الذي آمنوا منكم وعملوا الصالحة يبقى ده ده الفريق اللي يمكن له. ده اللي يمكن لها ليه ايه امانوا منكم وعملوا الصالحة يحصل فيها ايه يستخلفنهم في الأرض يبقى في قوم هيضيعوا ويجي مكانهم ايه قوم واخرين يستخلاف. يبقى الاستخلاف ده قوم مكان قوم مش ممازجة لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولم يبذلن لهم ولم يمكّن لهم دينهم يبقى إلا يمكّن الدين يبقى إلا يظهر في هذا الاستخلاف الدين معنى إيه أن الناس ستعود إلى الدين أن الدين سيظهر فتمكين أصل التمكين ليس امتلاك الصلاة إن ما أصل التزكين هو عودة القلوب إلى الله. يمكن لهم دينهم وليس أي دين. إنما الدين الذي يحبه الله ويطديه. شن كده أي الذين إذا مكنهم في الأرض عملوا لا؟ أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأموّن المأواة، ونهوا عن المنكر، ولله عاقبةٌ. يباء سيد موسى لما في عون آذى بني إسرائيل وقتل النساء والأطفال وأخذ يقتل ويشيل ويصر كيف شاء قال موسى لقومه استعينوا بالله وصروا استعينوا بالله وصروا استعين إن الألبة لله يوزه من يشاء من عباده والعاقرة المتقين ده أبن الايه؟ التمكين وشاء الوعد ثم إذا ممكن الذين المك... يمكنناه هؤلاء العباد الذين يحبهم الله إذا ممكنه أول حاجة عملوها ايه؟ أقاموا الصلاة آتوا الزكاة أمروا بالمعروف نهوا عن المنكر هذا هو الزيل الذي سيمكن له طيب من الذي سيمكن ده بنا أكدها في كذا مؤكد لا ثينن يا من يملك الله طب الصف ايه امنه منكم وعن الصالحات من الذي يملك الامان هو الله شوفوا ازاي ان كويس لما كانت مؤمنه امنه من جوع اطعامهم من جوع وامنه من خوف وازاي لما سبح كفروا بالله ادقهم لباس الجوع والخوف ازاي كده ماشي كل حاجة وقلبك مطلب الأمن كل الأمن من الله عشان كده في نهاية قصة إبراهيم بيقول وكيف أخاف ما أشكتم ولا تخافون لكم أشكتم بالله فأي فريقين يحق بالأمن قال الله عز وجل كخرجتنا أتيناه إبراهيم على قومه منفع درجات من نساء من وفوقه الذي علم عليم الذين آمنوا إِنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ الَّذينَ آمَنوا وَلَمْ يَلْفِظُوا ذِمَانَ الْأُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُتَكَلَّفُونَ يبقى لو إحنا نريد الأمن استخلاصه من هذه الآية قاعدة أنه لا أمن إلا بإيمان لأن الأمن من عند الله فإذا أراد الله عز وجل أن يصدد على العباد معاصيهم نزع منهم الأمن ده حصل حصل مع العلاق وحصل مع فرسته وحصل في الأنجل إن قبل أن ينزع أو قبل أن يعاقر الناس بالبعد عن الله قبل أن تنحى شريعة الإسلام قبل أن يكون البلاء عاماً والفتنة عاماً لبصير بني آدم خاصة كان نزل في ناس عمن وضيق في الرزق سنة ضيق في الرزق ولا قاعدة العلاج العشر سن حصاوي كصاوي المفروض المفهود أنهم يعلموا أن الله هو الذي يمكن وأن الله هو الذي يؤمن لما ينسوا الله عشان كده ما آياتنا في الآفاق أنك تمشي كل ما أنت ماشي بتصدق القرآن كل ما بتيجي تشوف اللي بيحصل في الواقع وتنزل الآيات بزرعة شخص على ما خاضر وتاريخ الثورات وما بعد الثورات وما قبل الثورات وتلعوا تقارن دي دي طب احنا فين هنا طب احنا هنا لبهنة ولا زي هنا تلاقي نفسك توم أما الله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى مؤمن يؤمن عباده في الدنيا والآخرة كل الناس يخسر إلا من الآمن بالله قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي الله عز وجل بالزمن خلاف اهل الزمن زمن العصر او العصر اللي هو إيه؟ العصور يعني إيه؟ الزمان الله عز بالزمان او الله على بهذا الوقت ان الانسان لفي خسر كل الناس في خسر الا الذين امنوا الا من امن بالله وعنه الصالحان ومتى يطلق على العبد الهؤمن هل إذا عرف فقط أنه لا إله إلا الله لا إنما إذا آمن بقلبه وصدقت أفعاله هذا الإيمان إنما المؤمنون إنما ذا في اللغة يسموها حصل وقص يعني حصل المعنى كله فيه هذا المعنى إنما المؤمنون بيعملوا إباعه الذين إذا ذكر الله وجدت لهم يبقى تم واحد له علاقة خاصة بربه فإذا ذكر الله ليس كما ذكر أي أحد إن علامة الإيمان مش إنك أنت بتسمع وخلاص إنك بتسمع وتنفس إن قلبك بيطلب لما تسمع كلام الله إن كلام الله بالنسبة لك مش زي كلام أي حان إنك لما تسمع الآية أو الحديث صاف. في فرق بين الرفاهية الفكرية ان الناس تسمع دايس وتبقى ايه يعني قلبها زاد شوية في ناس انا اقول لديه النهاردة اللي بيسمع كلام ولا يوجد هذا الكلام عنده افعال يحتاجون لمراجعة لأن الإيمان فقط ليس سماعا قال إنما يستجيب الذين يسمعون ان احنا محتاجين الاستجابة هنا، العلم فلو لك مؤمن بي ومؤمن لي، يعني الله آمن بنفسه وبذاتي سبحانه وتعالى، وآمن للمؤمنين. إن آمن لي معنى الاستجابة. إنما المؤمن الذين إذا دقي الله يبقى علامة المؤمن. رقم واحد، إنه إذا سمع كلام زودانو احتكي بها كلام. إذا الكلام ده عن الله وجد قلبه الطلب قلبه إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجدت لهم وإذا ذكرت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا إذا قلب الطلب لما سمع الآية زاد أكثر وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفكون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر كبير قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله رسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون أمر بهم المسلمين كلهم والصحابة عدين والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فأبو واحد المالكي قال ما أنا أمشي أنا يعني أتفئ علي جاءت علي أنا يعني فربنا حصل الإيمان في وقت الهمات العصيبة اللي بالأمة أنك لازم تكون حوالين النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم العلماء وردوا للأنبياء في, في أوقات الفتن يحتاج الناس إلى العلماء أكثر مما يحتاجون إلى الأكل والشمس إن الناس تلتق حول العلماء إنما نؤمن الذين إذا الذين أمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله يعني هنا إنه ما يفعش يخر من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذن ما ينفعش في وقت الفتن كل واحد ينشي بدماغه قال فإذا بعض شأنه فألا من شيء فيهم واستغفر لهم إن الله رفوه رحيم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا في كتاب جميل جميلة اسمه نداءات الرحمن لأهل الإيمان في الكؤان أنه هو جمع كل كلمة يا أيها الذين آمنوا أن في نداء يا أيها الناس لكن في نداء أين يا أيها الذين آمنوا هنا الله المؤمن ينادي على عمر المؤمن باشياء محددة يا أيها الذين آمنا تقوا وقولوا كلا سليما يوضح لكم أعمالهم يا من لا يصلح لك قلبك الله مين لا يصلح لك أعمالك أنا مكنت شعور وأفسد مسيك منصب وأفسدت فيه تعملت مع جار وأفسدت في المعاملة تعملت مع الناس وأفسدت في في المعاملة أفسدت بواسط الدنيا من الذي سيصلح هذا العمل؟ ما الذي وعد أنه يصلح المؤمن؟ الذي لا يخلف وعده قط اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالك ويغفي لغة جلوبكم، وما يضعف الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا أمام الإنسان بعبء وابتعد وعصى يحتاج مرة أخرى إلى أن يقول قولا سديدا، الفرق بين القول والقول السديد. صائب مسدد يعني مسدّد. يعني في الهدف ايه القول اللي في الهدف شفت واحد بيسدد هدف ولا اه يعني ايه القول في الهدف قول القول الحق القول الذي من عند الله يبقى العبد مهما افتعد فاذا اراد ان يرجع يتق الله ان يخاف بالعذاب الله على ما فات وليكن القول هذا الحقه ومن أين يسادي بالحق إنما يرتبط بمصدر الحق بالوحي كل قولة حق في أي موقف كان فتجد بهذه القولة مع أنها مجرد قولة ومع أن ذي كانت أعمال يعني واحد عمل أعمال فاسدة فأراد أن يصبحها فوعد الله أنه إذا قال قولة حق فإن الله سيصبح له هذه الأعمال قولة الحق قولة الصدق قولة الحق قولة الإيمان قول قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلم يعني أسلمت شراجحي وبك أمن أي صدقت كل ما قلته به عشان كده لما لما عمر بن الخطاب احتلت عن نوع السلام في الحديمية وده مسألة صعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم أبرم معاهدة لكن عمر بن خطاب معطرد على هذه المعاهدة لأنها معاهدة مكحفة للمسلمين وبكل الشواهد والأسباب والمقدمات أن هذه المعاهدة بنزلنا مكحفة ظالما ونحن حاربنا وقاتلنا في أقل من ذلك يعني في حاربنا حيثنا احنا كنا 300 وهم كانوا 1,000 في وعدنا احنا حاربنا احنا كنا 700 وهم كانوا 3,000 في الأحذاب إحنا حايفنا كنا ثلاث ويجا عالفين بينا سبعمية مقابل عشرة آلاف اليهود أقمناهم على المدينة وما كانش عندنا مشكلة معنوم اليهود ومهنئكم اليهود ليه أمر معاهدة مكتظها أن الرجل إذا كفر بعد إسلامه يعود إلى الكفار لا ونقتله هكذا كان منطق عمر بالأسباب والمقدمات إنما آمن يسول بأن هذا وحي من السماء وأنه لا يتحرك إلا بإذن الله فقال عمر يا رسول الله ألتنا على الحق عمر مؤمن وهذا الذي يراه مخالف لمقتضى إيمانه لكن الأسد إيمانا من عمر هو النبي صلى الله عليه وسلم هو يؤمن بربه أكثر من ما يؤمن عمر به بالنبي والله عز وجل فقال يا رسول الله ألسنا على الحق قال نحن على الحق قال ليسوا على الباطل قال هم على الباطل قال ليس موتانا في الجنة وموتاهم في النار إحنا, احنا مسلمين هم كفار. لو إحنا قتلنا المسلمين بوعفين لما يموتوا الشهداء بوعف جنة وكفار بوعفين بيوقع هنّا، أليسنا على... أليس موتانا, في موتانا, قال موتانا في الجنة وموتانا في في الجنة وموتهم في النار؟ قال فلما نع نع في ديننا؟ دين ديننا ديننا ديننا ديننا ديننا ديننا ديننا ديننا ديننا ديننا ديننا ديننا ديننا ديننا ديننا ديننا ديننا ديننا ديننا وهو ناصري من منا عنده استهذا الإيمان الإيمان بالله أنه لا يتصرف إلا بإذن الله وأنه لا يعمل إلا وفق مرضات الله وأن الله لن يخذله من منا لا يستكين ولا يضعف وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهم لما صارهم في سبيل الله وما ضعف وما ما وهم وما ضعف وما استكأن واستع... ما... ما أحسوا بالوهن ولا أحسوا بالضعف ولا استكانوا لهؤلاء لأنهم يعلمون أن الله ناصرهم لا محالة. الحمد لله كفى والسلام على آله وصحبه. المؤمن الخالق والمؤمن المخلوق. الله عز وجل الذي خلق الإنسان زيده وجعلنا خليفة الأرض. وأنزل من كتب وجعل يحمل مع جزال ليقول الله على جميل كل من السواه أن هذا رسول يسوز لسنز عندي وأنا مصدق به تصدقوه وأمين به والمؤمن مخلوق كالمؤمن على الحق يؤمن به ويعمل بينا ويؤلم ويدعو إليه من عهد آدم عليه السلام إلى أنه الله فأوضمن عليها ليه. وكذلك يقولها لله واعرض الناس ادات الله الامانه هم الانبياء بها ومقام الناس لله جل جلاله ان عارضنا الاملات على السماوات والارض والجبال من عارضنا الاملات على السماوات والارض والجبال فبين اي من اسم أنه شهد سبحانه من توحيد وهي أعضل شهاجة من أعضل شهاجة لأعضل مشهود وأنه سبحانه وتعالى صدّى صوتنا الشهدين الذي من توحيد وقول منهم بأن ترقلوه حقه صف صف وأنه صدّق أمبيائه بالحجج والجواهيم والبيان بأن ما قالوا وبلّهوا عنه عن حق الوضيل فيه وصدق الافتراء فيه وصدق عباده وما وعده بني من نصر وتبقين ثم استطناه الواعى وعى فأجيناه من نشاء ووعود الله عز وجل في تحتاج نحتاج إلى تتبع تجدنا تتبع ووعود ده على جل في ونرى وسنرى دائما أن الله عز وجل لا يخلف وعده القبض وأن وعد الله عز وجل لا يقع إلى محاله وَلَذِي يُأَمِّنْ عباده من ظُّلْمِهِ فلا خيال كده أن تتعامل مع واحد وانت خايف أنه هو في أي لحظة يتغير انت با دايماً ايه؟ خايف هو يقدر عليك أمن الله عز وجل و الله مثل أعلى فإن الله أمن العبادة من الظلم مطلقاً فلا يظلم من مثقال ذلك وأمن العبادة من الغضب المطلق فقال إن رحمته سبقت غضبا وانه كتب ذلك فوق عرشه أن رحمته سبقت غضبا فأمن العذاب، وأمن المؤمنين من عذاب يوم القيامة وأمن المؤمنين من آلام الموت وأمن المؤمنين من عذاب القبر فأنت تعامل مع الله المؤمن الذي إذا آمنت به أمنك وإذا استجدت له أراحك وإذا ابتعدت عنه فإنك ستضر خائفاً في الدنيا والآخرة خيراً أفمن يرقى في نار خير الأميات آمناً يوم القيامة قال الله على صلحنا الذين قانوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوت العين ولا هم يحزنون. إن الذين سبقت لهم من الخزنة أولئك عنها وعلوًا لا يسمعون عذابهم ويشتاقون أنفسهم تكون خالدين لا يسمعون سعادة لا يحزنون ولا يخافون ونك أعمال زعف الله عز وجل أمان للعباد منها إيه أنهم أمن، رجع والله. الجهاد في سبيل الله، الشهر، الشهر، الشهر، الشهر، الشهر، الشهر، يقفل له عند أول غد من دميه، فيأمن من الحساب على ذروه، ويأمن الفزع الأكبر، يأمن يوم القيامة، ويزوج من السبعين والسبعين. ويشنفع في سبينا من أهلها وينبس جاز الوخار اليقودة فيه خير فإنيا وما فيها فيها أعمال إيمان الذين يأمن العباد بها سبعة من هدوهم الله فيأمنون من حظ يوم القيامة شاب نسأل بإعباد الله طبعاً ورجل طلبه معلق المخازن واثنان تحابة في الله اجتمع عليه واشترق عليه ورجل دعتهم رأى ذات مال وجمال نحن الوقت دعتهم رأى لا هو بيجي وراء المرأة <تصفيق> إلا قليلا لا يأمن يوم القيامة هذا ججل الذي هو لم يكن يجي وراء المرأة إنما هي كانت تجي وراءه هو يقول إني أخاف الله ربنا يوم العبوس لما خافوا في الدنيا هذا اليوم العبوس القطبيره وخاف الله بسبب ذلك اليوم ايه حب لله من اساس الاسئله اللي يؤمن بها العباد يوم القيامه الحب في الله يا جماعه احنا للاسف هنا في بنحب في الحزب بنحب في الجماعة بنحب في الحي بنحب في الموضوع بنحب في الشغلانه بحب في الاجواء يعني الاطباء بيحبوا بعض واهل البلد بيحبوا بعض الحب في الله معناه هذا شيء لا جدا. فأنا أحبه لأنه يحب الله فأنا أحبه لأن أظنه ولن أظنه يتخلق في الله داس الحب في في اللعب أنا ما بحبه إلا عشان الله والبغض في لك ذلك إذا مش بحبه عشان هو بيعملني حلو أو بيعملني وحش داس الحب ليه بالمعاملة يعني واحد أحسن إلي فأنا أحبه، ولا واحد أسئ إلي ولا طبيعي، الناس كلها بتعمله، لكن عشان تشوفه أو ذكروه الإيمان اللي أعلى درجة من درجات التصديق بالله في الإيمان لاسم الله المؤمن والعبد المؤمن إن أعلى درجة من درجات الإيمان أو ذكروه الإيمان الحب في الله واللطف في الله والعظاء لله والمنع لله إن أنت أعطيت لله. وإنك لما مناعت ما مناعت إلا لله لأن الله لا يرضى أن تعطي هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا تجوز الصدقة لغني ولا لجبيلة سوية فهميني <تصفيق> يا الثالث يسير للصدكة اللي غني يعني الزكاة ما ينفعش نوديها المين واحد غني واحد ميسول الخام يبقى الصدكة وتروح فقراء المساكين عملي عليها مرحب المنفذ القابر غريبين في سبيل لابن السبيل لها مصارف لها جديد في علاواتي صدكة الواحد غني ما عايشه السجار حبيبي يعني صحبي يعني مثلا واحد عمل إن شاء الله كده ربنا يا يعني يعني يستعملنا ربنا ومثلا نعمل وقف للزكاة ويبقى مثلا ناس بدي يحط فيه زكاة وما صار في زكاة فقط ركنا كان الإسلام وهذا الوقف في رق في زكاة ركنا أصيل من الإسلام يعني قاتل عليه الصديق إن إن إن مثلا بقى فيه ملايين أو مليارات في أوقاف يعني في أوقاف مثلا في دول الخليج للزكاة يقول لك إن إن إن, إن إن إن الزكاة مثلا السنة دي خمسين مليون فهو <تصفيق> هو مش يعرف ينزل يوزع على عالالخبار يوم ما جاءت يعني الشاهد ان انت هتوزع الذكاء على مين باللال بقى صاحبنا واخونا و... ومحتاج احلى وظيف <تصفيق> لا تجوز الصدقة لغني ولا لذي مئة سوي يعني ايه دي مئة سوي اه دي مئة يعني دي ساعد قوة سوي ما عندهوش مشكله ان هو يستغل تبينه صدقة ليه اين دل يستغل يلا يستغل علا قد ابن رسل ما سهل سهل على أبي الله وابي تعلم الخدبي انه ما سهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم انا العبد اذا قال لا اله الا الله والله اكبر صدقه الله فيقول الله عز وجل صدق عبد لا اله الا أنا ولا مشركون فاذا قال عبد لا اله الله وحده لا شريك له فصدقه الله اكبر الله تبارك صدق لا اله الا انا لا شريك لي فاذا قال عبد لا اله الا الله له الملك وله يقول الله عز صدق عزوجل. لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد فإذا قال الله على جنة لا إله إلا إذا قال عبده الإله إلا, إلا, إلا, إلا الله ولا حول ولا قوت إلا بالله صدق الله فيقول الله تعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوت إلا بيه, بيه, بيه. فقال ألا خذ من يرسل الجن عند قوته لم تنسه الله إن هذا بليل ماذا هو يقول, يقول أنا منذي من بربي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل في وحديث خلسي يقول أن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء عشان كده يقول لك أن إيمان الصحابة كان إيمان مغادق أو بك الصديق لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ملعوا الزكاة شوفوا إيمان الصديق حتى لو كان وحده فقرر الصديق ان يقاتل مليع الذكاء اتدت قبائل العرب لكن هؤلاء تعلموا الإيمان من النبي صلى الله عليه وسلم فأملوا بقلوبهم وعملت جوارحهم في طاعة الله او باك الصديق ويف يقول هنقاتل مليع الذكاء عم خطاب يقول له تقاتل ليه ما الناس يتصلي يقول له اشهده انا لا الى الله اشهده انا محمد رسول الله هو يعني احنا بنقاتل اللي بيذني بنقاتل اللي هو اللي مثلا بيشغف خمر عصا بمعصية عذية فقال الصديق والله لو قاتلنه يكون عمر فضررته جادله فقال عزبتي يا عمر امغواض في الجارية خواض في الإسلام فقال الى ان شرح الله صدري لما يقول أو رأس غيث يكل عمر مطاب، والله لو فتذن بين من فرق بين الصلاة والتكاف. يا عمر لو من عني لو من عني عقاب كانوا يعطوه النبي صلى الله عليه وسلم ولو تخطفنا السباع والقيء ولو نبحت الكلاب بأوجل مهاد المؤمنين لقاتلتهم أينقص الدين وأنا حي إنه باقي صديق إيمانه الواتح إيمان, إيمان يضرب بجزومي في أعماق الأرض فيقوله أينقص الدين وأنا حي مش هاي ينقضه ولا عرضة من عرض الدين ولا مبود لما مودي ويمنعه وقاتل من نيع الزكاة قال والله لقد قتلون لأن الله عز وجل قالنا بنصرتي والذكاء في جل كلامه معظمه فيش بس إذا تكنتش الآية في أصل واحدة اللي الله عز وجل أمرنا بالإيمان وأن, وأن نصدق كلام الله عز وجل وأن نصدق في كلام الله عز وجل نصدق نصدق يعني الناس الوحن مش عايز يجيب اي حاجة في الواقع ولا في الواقع القريب خلينا خليناك القديم <تصفيق> عشان هو دولي كنا وصفين قوي ان الناظق في امر الله ان الناس الاسهر ان لما ابتعدت عن دين الله وابتعدت عن معرفة الله وابتعدت عن الثقان لم تعد تصدق في كلام الله بقى ممكن ناظق في نظريت فلان ونظريت علان وكلام فلان وكلام علان الجميع. وأنا هو الذي يرفع ويخفض رغم أنف الجميع وأنا هو الذي يعز ويزلي رغم أنف الجميع فنريد أن ينفق في الله وأن نفق الله أنت واثق إنك ممكن لو صليت إثنى عشر ركعة في اليوم تشتيه بيتك واصق في دياتك و screens screens وما اللي يوم نصليه؟ ليوم نصليه شهرين كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كانت كنز وكنز كنا وصدق وتقولش الحلو كذا ولا ليه؟ الأرض بكارن. في أي حصن نخله؟ النخلة هنا كير. غالية <تصفيق> نزل توقف الزراع أهل الزكة اللي نقرأ في الجنة سبحان الله والحمد لله والإعلا الله غياص الجنة والله أكبر احنا مصدقين مصدقين ان احنا الله ممكن يمكننا لو امنا وعملنا الصالحات وما ليس من المشروع وعملنا وما بنسع في التمكين في غير طريق اللي ايه مؤمنين ان هذا القرآن هو بسلوب حقيقي ليه من اقوهوش مؤمنين أن من تبع هدايا فلا يضل ولا يشكى أن طريق الله أن من اتبع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أبدا يكون على الصياط المستقيم لن يضل ولن, ولن يشكى في الدنيا ولا في الآخرة مالهين مش مقتهدين في أن نتمسك بطريق الله هذا هو المؤمن والمؤمن الذي ينشر الأمن والإيمان في كل مكان قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على أخيكم بالمؤمن النبي يقول لهم عزيزي تعرفوا من المؤمن قال من أمنه الناس على أموالهم ليه وأنفسهم نقطة بقى من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم من أمنه ألف جنيه وبعد الشهر يأخذ منه يدهني عادي مين من المسلمين تامن دلوقتي على انك تسيب عنده اي حاجة الكوبايه التسجيل خلي التسجيل لو معاك وبعد شهر يجي اخده منك زي ما هو ده شيء يا شيخ خيره احنا نقول عشان نحفز الناس هل هذا اصبح موجودا تجدوا قريب معين للأرض إن المفهود إن, أن المسلمين مؤمنون كل المسلمين مؤمنون بالله لكن الوعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصي هذا المعنى في معنى الأمن الذي يأمنه الناس أن وعد تأمن لسانه لما تختفي عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا تكلم الكلمة ثم التبت فهي أمانة يبقى اللي هنا أنا أمنه إن هما مش هي إيه مش طلعوا هذه الكلمات ما الذي تأمن مالك عنده وتأمن نفسك عنده وتأمن زوجتك عنده أصبح قليل إلا أن رحم الله قال ألا من المؤمن من أمنه الناس على أمورهم وأنفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده وقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يبا تعريف المسلم في العلاقات بين الناس هو إيه؟ من سلم من سنة من لسانه وادي تعريف المؤمن في العلاقات بين الناس أنهم المؤمنون إخوة جميلًا إذا العلاقات بين الناس لو إحنا عايزين نقول تعريف الإيمان في العلاقات بين الناس هو إيه إخوة حقوق الأخوة بقى. لا يظلمه لا يخذله لا يشتمه لا يحكو يعني حقول أخوه كثير يحب له ما يحب لنفسه يدافع عنه بشم إذا عطس يعود إذا مر يمشي شي جنازة وشيء على جنازة يغيثه إذا استغاث به ينجزه وعده لا يكذبه ينصح له لا يخذب على خطته لا يبيع على بيعه لا يخذب معه حقوق الأخوة ده العلاقة إجائسية بين الناس كل الناس إنما الممنون اخذ أقول قولي هذا أستخدم الله.